أول من نشر الكتاب رغم معاناته وجراحه كان صلى الله عليه وسلم يؤسس للمستقبل يثقف أصحابه يحثهم رجالا ونساء على تعلم القراءة والكتابة ثم يجعل منهم كتابا للوحي وحملة للرسالة وقناديل للوعي يقول لهم من سلك طريقي يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ها هو الشاب مصعب بن عمير ابن الأسرة المترفة يلف على جسده النحيل أسمالاً بالية هي رأس ماله بعد أن حرمته أسرته الدلال لكنه يجد العزاء في الإسلام يملأ القرآن صدره فيكتب الوحي ويعلمه لشباب قريش وشيوخها وينشر الوعي في كل مكان يحل فيه يحقق مع رفاقه سبقا تأريخيا على مستوى العالم فهم أول من نشر الكتاب في البيوت كتاب الله الذي يحوي عقيدة وعبادة وتربيه وأخلاقا وفقها وسياسة واقتصادا وتاريخا ومنهج حياة إنه قرآن معجز يفجر الطاقات حتى المهمشين يحولهم إلى طاقات كهذا الشاب الأعمى الذي يدعى ابن أم مكتوم تعرف مكة خطواته وخطوط عصاه يخرج من بيته يبحث عن نبيه لينهل منه يتحسس طريقه حتى وصل وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة طاغوت إلى الإسلام لكن شغفه بطرقات الجنة جعله يلح يا رسول الله أرشدني فجعل صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر فيكرر نداءه حتى عبس النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك العبوس حركة لا إرادية كانت ستمضي دون علم أحد لكن الله أنزل آيات تعاتب نبيه من أجل هذا المسكين فاستدعاه وحياه واعتذر منه وتلا عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى امتلأ ابن أم مكتوم بإيمان فوق إيمانه الله جل جلاله يتكلم عنه ونبيه صلى الله عليه وسلم يعتذر منه سلاحم وقوة هائلة في الصف الإسلامي حاول المشركون صدعها خاصة عندما رأوا ستة من الفقراء حوله وهم سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وبلال وثلاثة آخرون فقالوا أطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل كلاما لا ينقله إلا الأمين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 أصبح صلى الله عليه وسلم أكثر حباً لهم ولجوارهم حتى خارج حدود الدنيا كان يدعو اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة أثبت الإسلام أن هؤلاء المساكين لا يقلون عن الأغنياء وهم عن طاقات ستغير وجه العالم شعر الوثنيون بقوة تلاحمهم فاجتمعوا ليقرروا شيئا مخيفا